بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون اتخذوا أيمانهم جنة تفض عن سبيل الله إنهم س ذلك بانهم آمنوا ثم كفروا فطبع, فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون واذا رأيتهم تعجبك اتسامهم وإن, وان يقولوا تسمع لقولهم كانهم خشب مسنده يحسبون كل صيحه عليهم يحسبون كل صيحه عليهم هم العدو فاحذرهم قالت الله أنا يؤفكون وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم وَرَأَيْتَهُمْ ورأيتهم يصدونهم مستكبرون سواء عليهم أستغفرت لهم أَمْ لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم إن الله لا يهدي القوم الفاسقين هم الذين المنافقون على من عند رسول الله حتى يقضوا ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون يقولون لئلَّا يُدعَنَّ إلى المدينة لا يخرجن الأعز منها الأذل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون يا تنهكم لا تنهكم اموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون فأنفقوا مما رزقناكم من قبل ان يأتي أحدكم الموت من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا اخرتني الى إلى أدل إلى أدل قريب فأصدق من الصالحين ولن يعفر الله نفسا لذا جاء أدلها والله قدير بما تعملون